راح لا نو نو نو شو كم قازح ولا ما هو شو عنوخي احنا ما نحاسبك على قضيتك وكفره اهل المنظور منذ 2000 بس نحاسبك على اللي هي معا شعب نحاسبك مع شعب كامل 50000 قاتل في غفر 14 يعني هذه كارثه كبيره سيقتلنا فيها ثم بعدين سيقولوا نحن مقاصدنا ومقاصدنا او قوم الى كلام الاخرين او يهم بشهذالك صعبه يعني فتنا في دماء المسلمين Can you be東om yourself? Where do you think, keep wanting to believe that? Go where are you from? Where do you think? This is a great thing in this world. The word is... Without new... With the means that he tells the right and he knows. Also it was clear that you knew everything. It was clear that it was clear in the Who were taught and Aww, in Worldби ill sin. drape-sakra and Duchmap interacting with us, And we're allきた of the universe of wisdom in the sense that we could possibly explore those. يعني وغيرها من الكتب التي لأهل السنة في هذه البعض وكذلك المؤمن الحديث من المؤمن الشريف ها هي ها هو المخالف الصحيحات يعني ها هو الكتب الأربعة ها ملطأ مالك ها مصدر المزدار فا مصدر أحمل محمد ها مصدر أبي يعلم فصغير ذلك من المسانية الذي يلوم مع معلوم بجوانع والحمد لله هو الحديث قد أبوين صحيحون سقييمه الحمد لله هذه السلسلة الصحيحة عندنا والحمد لله تعالى هذه السلسلة الضعيفة أيضا ما فيه, فيه في وشاقها وفيه خلافها الحق إذن لا شك من العلم اللي هو منكشف لمن أراد أن يتبع لحتبه السنة ذا وعود الإيمان قال اثمانة الطريق لدي عينيه تعالى قد ظهر صف لدي عينيه تعالى وهل يحتاج النهار إلى دليل ويحتاج النهار إلى دليل إذن فلا شك تعرف الحق في عدة أهلا إذن أن الحق ما نعرفه من الرجال وإنما الرجال هو الذين يعرفون الحق من الطوائف كذلك إنما تعرفون الحق ليس الحق هو أن يعرفوا طائفة وطائفة كلنا وغير جائعة بل الطوائف توجن بميزان جنة, جنة والسنة لكن ما قال حتى الجنة في قراته قال كل دعوة نزينها بميزان دعوة عدة كل دا؟ دا... <tomben> <دل Kong> <tomben> دعوات مزين هذه الميزانيه دعوات لا ادخل دعوات مزين هذه الميزانيه حتى نوصلها بميزانيه الصالح هذا هو العصب لكن دعواتهم ميزانيه لازمها ميزان دعقال كل دعوات كل دعوات عمل فيها وكل جماعه تعز هذه الميزانيه دعواتهم اذا فدعواتكم الى يعني سوال نافعه وسعاده كان العمل في دعواتهم يعني فأنتم معاه وما خالقكم فأنتم ضدهم يعني ليست عندكم دور في هذا البيئة إذن وإنما عندكم ولاء وبراء على جماعتكم من هذا.. نحن نحن نحن من نحن نحن نحن نحن نقول أن أهل السنة يوالونا في الله نعم في الحق ويُعادلنا على نفس الحق إِنَ لَيَ يُوَلَأَ إِنْ يُوَلَأَ أَمَرَ شَرْعُمُ وَلَا تِعْدِهِ وَالَّذِيُ خَالِبُونَهِ إِنَا أَمَرَ شَرْعُمُ وَخَ اذن العلماء لا انه يغني عن اي فرق بين يعني علماء يعني ان علماء الحقول وبين يعني علماء السوق بين علماء السوق ان كان مصطلح علماء السوق علماء السوق كل احد حوى اسمه ضعيف والمصطلح علماء السوق من عقله كذلك الحنبلي يلعب الى عقله من اقم به الختي حتى ان القب المشهور هذا ان لها رساله سلمان عقله ما يشوف حشرها حي ضعيف الوعي وللاسف يقول بان الحديث الضعف عند البخاري وشرع حشر الحديث يعني شعله ما يشوف وقصروا الى اسبوع الى اربع اشهر تحتها يعني علاقه قويه علاقه قويه للحب منه يعني علماء العلماء الاخر اصلا مهمين علماء الاخر وما اجل علماء الاخر ولا ما اجل ولا مع ذلك <تصفيق> هم يريدون الذهاب الى علم الغيب الحرق وينهمون عن الباطن وهم بيتبحثون في السنه وطرقاتهم ها وهني يريدون علم الحرق وعلم الاخياء اما علم الدنيا فربما يكتفون بالد... بعلمه لاجل دنيا وهم الصحاح والمصيب كذلك هم ما انا ما بين علم الحق وبين علم الباطن يحاولوا الصوفيه وغيرهم محركين وعاولون كذلك الذي يسمونه أو سمه الآيات الذي لا يسمونه أشياء الضواب وغيرت من الأمور لأنه لم يقوم بفرجة بين علماء الحق وعلماء الباب كذلك من الفقهة والفقهة من الفقهة والفقهة كذلك الفقه وإخوة الناس هو في اللغة الفهد اللغة الفهد تعال ثم في السلحة وإخوة الناس و... يعني العلم المسائل الحرائي العالمي المكتسبة بالله في هذه التصوية كما يصبح على الأسوء ومن فرحه هو مطرق فهت وليس كما فرحه في الدين مطلوب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد له بالخير يفققه في الدين وقال الزهري ما عبد الله بمثل فتح في الدين ما عبد الله بمثل فتح في الدين يا عباد الله بيني وبينكم في الدين اذا ساعد العبد ان يتحقق يستحقها ان تبقىها في دينه وكان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بحقكم في ديني حقوا اخاكم قال علي الطهر الجام حقوا اخاكم في دينه اذا اشكم الدين خذوه في الدين اخرج ويما بتفريق من الانبياء كان يجب قها قها الشريعه ويكشف حق من يعني مش حاشوكي هي في النهار اذا ربما يفتونه ما يقدروا الرخص المهم ان الرخص ينطق لها للمصلحه يزعمون لمصلحتها مثلا رجل جاء جاء الى هذا الورش يصلح اصلح الاوتاد اعطاه حجان فيه, فيه جواز مشعه فيه يعني جواز النبيذ شرب النبيذ فهي جوز كل يعني الشوان إلا وجمحها بشكل وأعطاها إياه فعرضها على أحد العلماء يعني السلطان عرضها على أحد العلماء فلما نظر فيها يا قال يا أدى النبين يقلق هذا لندق قال كيف قال لأن الذي أحد المتعلمين, المتعلمين. لم يباح المتعام لم يباح النبي والذي أباح شرب النبي لم يباح مثلا نشعف مع المين لم يباح اتيم وممائل ولا نحكيوا بحاله المهم الاشياء كل الشوارج وجمع الشوارج جواز العلماء وجمع هذه كان انت ديه نبي هذه الافكار لازم مجتمع في الشرق وهي قال عنهم قال من احضر برخصه كل عالم اجتمع فيه الشرخ فالاحضر برخصه كل عالم اجتمع في الشرخ يعني وقالحده من احد يوشك كل عالم تازندق تازندق والله يا اخويا ان هذا الشيء اللي قال لي تازيد هؤلاء لا حدا من الناس ما قال شيء طبيعي في لحظه خطب والصرايح ماذا قال قال كيف الاوراء الذهبي مصنف هذه المصنفات الغساه والغزاني والقرطباوي وهي تنتشر لاهل البدع و تنهج اصولها او تصح اصولها والذي ينحى من حرزيه بالعصب بل هو احرص القرضاوي لماذا كان اخطا من الزغاني لان انه القرضاوي يعني يحافظ في بعض احياء الناس ببعض الاقوال يعني بنيماء التي التي فيه في التيشال فيها في قاله القرضاوي قال ابن حجن ابن حجن يعني ليس لا يصح حديث أو كل حديث جاء في الغناء فهو في الحديث الغناء فهو باطر الموضوع في هذه القرارات يقول كل, كل غناء كل حديث جاء في الغناء فهو باطر الموضوع كذا إذن فهنا يعني لا شك لا شك أنه أخذ يعني كل حقص التي فيها الباطر ولا شك أن العلماء الحديث منها ويحذرون التحذير الشديد في هذا المعرفة كذلك بالنسبة للخلاء الفقهاء فقهة الفقهاء من الحملين من أهل الفقه أهل الرسوخ تجدوا عندهم مؤلمات في الفقه رسول لشيخ فوزان مثلاً محتاص على الفقه كذلك الشيخ الألباني فقه ممثوث في كتبه فقه ممثوث في كتبه أحياناً ينشط في كتبه في حي تخليج ثم يدرك رحمه الله تعالى وإستبعض أمامنا كذلك أرواء الغليل في تخريش إحادثنا السبيل في جاء فيه بفقه نبيل أخوة النماء الأجلبة النافعة حقق في هذا الكلام عن الجمعة تحقيقا تحقيق رائعة أخوة النماء أخوة النماء الشيخ بلعثامين بصر بصر وذلت يلم الشروحات كلها أخوة النماء كذلك أعلم حقيقة راحين احكي لكم ها الشيخ المجذ علامه الجزيري يعني ما من مسائل في الجمرك او في يعني المعاملات التجاريه وغالبا الا وكثر تردي يطالب اليه ها يعني في ها او كذا الاكتمال نعم وكان يصحح طبعا الشوا الغريب او هندك رد على اشيها وهيك وكان يصحح اسمي بسم الله الرحمن الرحيم من بني بني بني بني بني بني بني بني. إلى من يراه من المسلمين, من المسلمين. إلى من يراه و يسمعه من المسلمين و يحلل بياني ينصحوا المسلمين كما فعلت بيان نحن في بيان نفس الوقوف للنصب وغير ذلك أشيء كثيرة على رحمه الله إذن فآثاره تدل عليه وفقه شاهد عليه وإلى اليوم قاله عن لغة ابن بانك في كذا وكذا كياس علامه لباسي فقيه كيف هي كذلك اذا الحمد لله على يعني حلو 10 اصحاب ان اولهم من الله سبحانه و جل اولى الا و فرقه بينهم وبين المتشددين منهم من اعداء الله المنافقين والفجار ويبي بهذا ايه في سوره ال عمران وهي قوله قول ان كنتم تحبون الله فاتبعوا له حبكم والله آية في سورة المائدة وهي قوله لا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحدهم ويحبونه وآية في انت واية في يونس وهي قوله الا ان اولى الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فما صار الامر عند اشد من يدعي العند وانهم من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلا أن الأولياء لا بد لهم من فرق اتباع الرشد ومن ومن اتبعهم فريق منهم ولا بد من فرق الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من فرق الايمان والتقوى فمن من تعهد الايمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك العفو والعافيه انك سميع الدعاء قم على الاصل الحامد وتمام بيان وشكرك على اوليائك لله الا ان تعالى, الله تعالى. الله تعالى. الله تعالى. قواته تبيين <تصفيق> ودينه دائي سبحان الله تعالى اذا فهذا الاصل في التيمان ينبغي ان نوقفه فيه يعني على من هم اولياء وهي الرحمن ومنهم يعني اولياء الشيطان منهم اولياء الرحمن ومنهم اولياء الشيطان قد قال هذا في الاسلام احنا الله تعالى في كتابه سمى الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان اذا فه اولياء الرحمن هم الصالحين هي فلان يعرف في الولايه الولايه الولايه قديمنا اا الولي الولي ولي الولايه يعني الذي ولي هو الذي يتولى شيئا من الامور هيقوم عليه شيئا من الامور هيقوم عليه ويحبه ويحبه شيئا الارض الولايه ان الولايه ان يا تولاك الله جل وعلا لمن احبك تولى بنصره تولى لك يعني باتجاهي عندك تولى سبحانه وتعالى بحفظه وبكلاءته وبعايته المستمره تعالى ان التوكل يا اخي هو التيمان بهذا المعنى انما تعطى للمتقي كما قال تعالى الذين امنوا وكم يتقون الا الا ان الله لا يعجزه شيء من احداثه اول المؤمنين الذين امنوا وكانوا يصدقون بهم مشروع صحه النبوه ولا حاجه لا تدين المسلمات اذا ف اوليا الله الذين يعرفون لا مشككه اول استنتاج ان كان اذا امن وصدق لم مؤمنون وكانوا يصدقون اول صفه الايمان بالله تنهى الاهمال بالله تنهى واحد اول استنتاج ايمانهم بالله تنهى الواحد الصفه الثانيه تقوى الله عز وجل والتقوى ما قلنا اشرحها واقوى نقول فيها واجبا اشار التقوى واشرحها وان تجعل بينكم وبين عدم الاحتقار جعل بينكم وبين عدم الاحتقار اذا ان تقوى الله والله الناس تقونها ويحافظونها ولا يجرحنا الناس وحراماتهم شبه ذلك بل من تقون الله اشرحوا اذن فعل هذا من صفاته وصفات ايضا كذلك ان الله يحبهم ما يحب هم يحبونه الايه يحبهم هم يحبونه ما يحبهم الا ما فيه من انصعاع المرضيه بس امرهم بها طبقوها هكذا يكون اللي يحبهم ويحبونه تظهر هي المحبه الحقيقيه للوعي وما يحبونه كذلك ادله على المؤمنين ادله كثيره على المؤمنين امشيات كثره ادله على المؤمنين معناه ان الذين على المؤمنين اي يحشرون في جناح المؤمنين يحشرون جناحه المؤمنين ويعلمون ذلكم المؤمنين ويؤمنوا بالله الا وعلم اعذكم على متعججون على الكافرين يتعججون على الكافرين في قاد يومئذ ويذلون القوة عليه ها يعني يغمش حقه على العباد أنا أتقل إليه أنه محمد رسول الله اللي بن معه أشداء على الحفاء ورحماء فيما بينه أشداء على الحفاء ورحماء فيما بينه ورحماء بينه كذلك يجاهل نفسه جاهل نفسه هل يكون لها يعني يستنبطن هالشيخ محمد الله هذا الحصر لا قال إلا أنصار الذي يجاهل يعني هو الذي يعني هو من أحد الضعور الذي كانوا من الشيخ محمد الله لإخداشه قصايمه انها اهانه جهنم في شبيهها وجهاده طبعا في هذا العدم ولهذا النفس, النفس, جهد النفس. جهد جهد. جهد بشروطجي. بشروطجي يعني النفس في هذا العدم وجهه الشطات لهذا النفس في هذا العدم وهذه الشطات كل هذا يطبق عليه جهاله يالعدم بشروطه بشروطه يعني المعلوم حاصل القدره قدره, قدرة عاليه ان بعض الناس بعض الحزقين تجيش تجيشهم على العيان وزاهر يجمعنا انا مجاهد فانفسد ففسد نفسه الكبير ولا شك انه فأفسده فأفسده اذا صار على هذا البدعي لم ينتهي لم ينتهي المشتبه المشي والم وصار يعني من جهته يعود على امر الضره كما الاباحه العمليه الحاليه الحاليه اباحها يعني حتى يعني فيها العصا من الطلاق فتجده ربما تحول جهي عن نبي يعمل يا كند غداليا هون اقصى ناس كانوا 20 يا هون يمكن ما قتلوا ابي زي مره فاعاد اعاد اليهود سقاتهم مخيم جنين اللي يتنقلوا حول الحصين شخص او اخره يعني يعني صار اربع ايام خصه اذا لا لا هي سيدا الجناح بس هو اللي كفيت بل هي خسر عيشه هي صار وذلك افتر علم في البداية يومها افتر بصرح مع اليهود فقام ان اخوار وخصول فقام ان اخوار برمج عليه ويستمروا هذا المشناع فزيبهم الوحب في الله الوشي ابن باز وجاء اخرز البيان بأن النبي صاصر القدل قال زعر الصرح مع المشركين وقال قد زعر الصرح مع المشركين وقال قد زعر الصرح معهم فلا تفعل شخص فتنها إلا لهذه السمعة فلا تفعلنا صلحا قنا لجميع المشخص نعم هيا أكون هناك من يحايفين هنا نبت من صلحها نبت من صلحها إننا سأفوك يا شيخ بنباش أثبتت الأياء مسبقة فيما يا شيخ بنباش وهم اليوم يصالح نعم هم اليوم يصالحون نعم قيتون بالعداية الدول المسلم وغيدة في الأمور في وقت المضى أقاموا الدنيا وانموكئين وانموكئين ذلك يشير <تصفيق> الى ان طابعها صحيح واضح للارض ويثني على التراب المصري الامصر على صحر حسن, حسن فندق ويثني على عن عين ايمن الراحل ثم لما شرح حروفه اعاد له الصلات ايضا بذلك يدعو يدعو ان المواقف متناقضه وموقفهم السياسي والحن يوافق علماءها الشرعيه فليس دم غير الشيعة الروافض تبغضهم لي لقدح الدين يوم عاد اليه بغضوا حديث من القران هم بغضهم قبله يعني 1200 هم بغضهم بعدين لدي وجود وهم بغضوا لهم الروافض السياسيه اللي يقولوا انما الحي اليهود لانه بتصرف الله لا ذلك انه لا اليه دي قال لي اخويا ان تصقال حاجه بالله وقال بعدها الله اكبر من هذا الشيء هو واضحه ومتناقضه كل مرة يخرج ويخرج علينا يعني بباقعة بباقعة من المواقع إذا فلا شعرين أن أولياء الله سبحانه وتعالى إذا لهم فيما هذا السفاد ففي هزيز بم يذكرون أن أولياء الله يفعلونها المأمورات يفعلونها المأمورات و يطرقون المحظورات و يتقون الشمهات هذه هزيز أولياء الله في النوعات <تصفيق> يغمرون يفعلونها المأمورات وهذو من المحذورات ويلتمون الشروح اذا فإذ قال او يا أولي الله كمن وانف على كل مؤمن ففيه من كل مسلم ومسلمه فيه من الولايه بقدر الايمان كما يقول ابن خير كل مسلم فيه من الولايه بقدر ايمانه كذلك هذا اسفل اصل الحامد وحتى الظالم نفسه تكونه ولايه بعد ما في مقدمه ايماني القدر الايمان وكاستفاد من ان انه كل مسلم له من الولايه بقدر ايمانه ليس هو وليفه مفهوم مفهوم مفهوم الناس الذي هو ولي هو الميت غلط وفي حين يركزون على تقديس الاولياء من هذا كله غلط خويا كما هو يقدر يعني كل مسلم كل مسلم فيه من الولايه بقدر ايمانه بقدر ايمانه الأصل السابق الأصل السابق رضي شبهة ذاتي وضعه الشيطان في قصة القرآن والسنة والذباع الآراء والأهواء المتفضقة المسلمة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف هو الموصوف لكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما أرضا حتما لا شك ولا إشكال به وإنهما وليه غرض عنهما فرضا حكما لا شك ولا اشكالا فيه, إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو اما زنديق واما مجنون لاجل صعوبه فهم فهمها فسبحان الله والحمد فبين الله سبحانه شرعا وقدره وقن وامرا في رد هذه الشبهه الملعونه من وجوه شدى بلغت الى حد ضروره ضروره ضروره العامه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاصان فهم مقمح وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاوشيناهم فهم لا يبصرون فَذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ آنَذَهَبَتْهُمْ أَمَنْتُمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ وَآخِرُ وَآخِرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثير كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ الحمد لله العالم هذا الاصل لا سامي في الخدام اعنه المصنف في راض شبه من الشبه هذه الشبه يعني بعض الناس وبعض الناس وحاشا اسماء المذاهب المتعصبين للمذاهب تجدهم يقولون نحن مثل هؤلاء المذاهب يعني في كل شيء ولانه لاننا لا نستطيع فهم كتب السنه لان الذي يفهم كتب السنه يشترط ان كذا وكذا وكذا وكذا يعني مش هو تعسف مش حط في المستشهد وهو ان يعني فهم داين لو شونامي ففقها في قواعد الشوي وكل ما له من القواعد تعمل به من جهليه تقرر دخله في المشبه والنحو والاصولي مع عين الادم اللغه بس اسم العرب قضى المستنبط قضى به استنبط المشائله ويمشيه من يكون شيء يعني هي تشراف الايات والحج في حاله نواف وموضع احنا اي خنافي يعني على الخرجيه لكل هذه الأشياء لا يشترك منها والوالو الصحيح أنها نشعر يعني الشعور هذه وإن كان عنها منسبة العربية ونسبة منسلوها تشترصون مجتهد المطلق الذي يبلغها كالهوشة أما الذي يقمر وينهى الناس فهذا يشترك فيه كما قصر عبيد يشترك فيه أن يكون عالياً بما يقمر وبما يقوم كل مسئلة أنت متأكد منها من صحتها كل نهي أنت متأكد من شناعة يغني فأبيضه للناس هذا ما انا اجد انت تستطيع ان توضئ الوضوء الصحيح فدع الى الوضوء الوضوء الصحيح فقد اديته معي ان هؤلاء الذين يشططون هذه الشروط العظيمه لعلها لم تكن مشطعه في اجبك وعمر يلا بسم الله تعال تعال في شيء يقول يعني يقولون ينبغي ان يتفضل في السنه وفلان متبحر قال انه كذا الى ال يستشهد بكذا وبكذا وقصدهم وضع العراقين لأهل السنة حتى لا يدعو الوكتل والسنة هذا هو قصده إذن هذه الشبهة وضعها الشيطان في عقوله هذه الشبهة وضعها الشيطان ولذلك عاب الشيخ الله كبير أميني في مجتبه الشيخ المظاهر يعاب على بعض الدفع قال منعان مختصرات الحديث وتحقيقات فكيف لا يدعو الوكتل والسنة شو مختصا حالي انا صراحه سنل حاجب حاجب عارفين الحجم صغير قلي البحر لحيه ببينه لا ينمو وان يتيما من شعر الجب جدا يضانا وسمين معجون بقره باكل ما يعرف ما في اشياء حتى الكبك ما تفهم ايش هي حتى ترجع فبنحل منها بل حت تحليجات ولا يه الله نعم نعم فمن عالى تعقيدات هل مختصرات العجل حكي فهل يجب كتاب رسول الله قد قال تعالى وَلَأَمْ يَسْلَ نَكُرْعَ الْأَمْ يَكْرَ الْأَمْ يَكْرِ نعم هل مختصرات نعم يعني لم تكن يعيش من أصول المذهب وكذا وتصيحات المنصف وتصيحات المنصف مثل هذه الصغارات وذلك الأمر ومثل مشهورة وقلها ابن القاسي ومثل هل إذا أحسن. هل تقرأ هل ممكن ملشي. نعم, نعم. اذن الذين ما اهل اختصاصهم هؤلاء لكنهم في حلف اليوم يعني يبدا ان على مشروعنا وما يهم من احاديث لذلك قال الشرب بن سحن الله الحق ان مع وجود انما يؤتي احواننا قال انما اوشوف يعني من جهدهم وعلم القياده على المشروع لما ذكر ان اشاره الاحد الرساله في ذيك ذيك زي المحافظه الله الله قد قرض الرضا اشهبليس قرضها 15 عاما لتحويله معي فقال ان الشيء يعجبني ينقر بها اقرأ فيما قرأوا يعني, يعني وكثر قولهم ما قرأوا قد قال سبح الله قد علم ما قالوا الحق وان اشواننا انما اوتوا شيء يعجب القراء عليه قد وعندما هذه مختصر دائما مختصر عادوا وصار مشكله عادوا عادوا وشغل قاتم في كل المستشره حنا قلنا ان احنا قلنا ضمان مال من بلادهم يرجعوا عليه التغيير بمعنى انهم حافين المستشره في جقه ثم تدرج به الى هذه في لكن العلماء كانوا كيروا ماشي هم كيروا على ناس يعني يقيمونه ربما أربعين سنة وخمس سنة وغيرها المختصر وفيها المختصر ويُعدم على الكتاب السنة هذا الذي نعيبه إخوتي قمت بإماني هذا الذي نعيبه أما المختصر الذي يجعوها مرجعاً في بعض الاستخراج من الأحكام وفي البحث وما ذلك ما ننكره لكن ننكره على ما نقام على المختصر السنين يعني السنين عنده ويقرأه ويُعين معينة للمسلمة ولا يقرأ الأحاديث لشيء هم قريب فهذا نعيب عليكم وأنا أعد ذلك القيصة إنه لو لم يكن يعتقد يعني أن هذي شبهة لفعل الشيخ هنا وأن يشعر المستهيد هو المستهيد وصف بكذوب كذوب كذوب هو الذي يحق له أن ينقلع عينة للمسلمة أما عينه هلا هذي شبهة وضعها الشيخ طاعة إنه لا شخص يخذني هذا الأصل أصل عظيم وما ذكر الشيخ الأعياد آه... ان هذه هي الحرجه الحد الاغلال نعم اغلال في اعناقهم اغلال بنجع عنها اعناقهم اغلال ليس انهم العراقي الاغلال وهل الاغلال منصوته الى الاذقان الى الذقن فمنصوته الى الى الاذقان فهم محون اراسي واشيه ما ينظرون هيك واقف الى رؤوسنا مقمحون اذن اراسي رؤوسنا ما ينظرون هيك فأتى بي روالي الشيخ السبيلات المشرح عدد المعنى هذه المعنى مع المعنى فأتى بي هذا الشيخ هنا يعني بيان أن هذه الشبهة إنما هي غل غل هنا يعني في العنق يبعد صاحبه عن المظر الحق هذا يجب أن يتكلم رحمه الله تعالى ثم ختم من حمد الله حمد الله سبحانه وتعالى ومصلى تعني ما شاء الله وسلم نعم صلى عليه صلاه الله عليه وسلم عليه 10 10 وفضائل صلاه النبي يعني عظيمه عظيمه هي دليل كثرته هذه على محبه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك السلام السلام النبي والله ناخذ من السلامه السلامه من الاشاك من الروع زين بين اكثر من 10000 شخص فالتوابع الجار على الدين وعبا سبحانه وتعالى ان يخلصنا من زنقه التقليد وان يجعلنا من المتبعين للشريعه الحنيف ويجعلنا من الصالحين الذين يقومون على يعني على هذه الشروحات التي تسنها ويحكم لها يعني فهم العلماء الراسخين وسبحانه وتعالى يحذر اياكم من اهل العلم يعني عندي الراسخين ايش وش بحاول ادع على الحفره وانا اصبر فيها علم ماشي بحالهم على ان يفتحها لاحدين الله يفتح الحق هنا في الدين اللهم ورثقنا يا العابد اللهم ورثقنا العابد من العذره وش حالك على يا رب الصالحين الحمد لله رب العالمين